مَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَحَطِّمَنَّ مَا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشْرًا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ مَكِينُ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَأُنَبِّئُ بِصَدَقَاتِكُمْ فَمَا أَنْتُمْ بِعَالِمِيهِ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا مِثْلَكُمْ ما بصاحبكم من جنن انه هو الا نذر لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجر يا الا على الله وهو على كل شيء شهيد قُدْفُ بِالْحَقِّ عَنَّانٌ غَنِي